سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ وَاللَّهُ مَا عِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَتَكُونُ قَرِيبَةً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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعما كبيرا يا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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما عشر كان عشر كيبغولي تضباتا إيلا بادو وعون كميدي هاي سعودي ونه صاحب سنا تافسیر کا قران کریم کا سگا لایات بو نا کا کما ایا دکم تن یعوب ک بلاون ایا خمیلا من سورۃ الاحزاب ایا عشر رسولك عليه الصلاة والسلام إلا قهد الله حقوقي سي عليه الصلاة والسلام بينه وبين زوجاته قلت آيات عشر كب الله فنعيو معنيه بيد ما يستغيس آهل تعالى خبوح يري ترجي ترجئنا براك أيها الرسول الكريم وحأدب لغيسان من اكثر تشاؤد انتدوا منهن هو ان كانت قبضه كامله يبدئ بها وهي معاشرته دي ادبغيسه او ادى واه يغبن كل كوره قسمه واجب وكوها اي تخفيف برسول كونا تيميت وها لا ساله محي مكلفه دي هولا حقوق زوجيها ما دام او سنقف بك سوره غلينين ادين هو كفنى <تصفيق> ما دونه دون تاي وهو حالينا يا الله أرك معاه الكل لصارا يا كل كسرة ترجي دي بدو دي من نكتة شاودن جلو من هم هوان كأذغفت كملا وتوه وحضم يساوية رنا يسا إليك أذى حقا قدوم يسا من نكتة شاودن جلو تاذغفت عود ويرنا يسا تاذن مركا حسا ولا عينا إبادو كرتاو أحدناها لأمركي إياذي الله بعضه وقال له يريا دماله ومن أكتأذ ابتغيت الضلبتات كالايتري ومن من كمي ذهوين عزلت أولاد يربا قاجيسي إياذنا فلا جناح الدنبي عليك كركاكما تخير سيدا له وأسعياره أمنا عائشة رضي الله انا واركاني دقيستي وعيتري ما رأيت ربك إلا وهو يسارع في ربك إلا فاليقى ساتز عشاء كووض وضا تاثرفتنك كذالو لك تن او يارو حدو تعتبتن مر لباد او يارو وحددن دعو كفورا مالك انت اتنوك للواحك ما رأيت ربك إلا وهو هو يصارع ذردك هواياك قاركود بايرادة في هواك وكان نبقى هوابك ومسعونين إلا, إلا ما فعلن نبقى الليرات إلا هو هو يصارع ذي هواك محاجر حوابه لبادك عظيمة إنت هو إلا دكاللان هو أنا مصلحة إي عقلي الملك كل قلت أسألي لذلك وليب ملك رسولك اللي دورك المهدي أرنتين اللي قدر إيه أي هو أنك اللي قسو جزتي ذلك سيداس إباك فري أي أدنى دوان بذن أنتقر إلي قبوشته أعينهن عند يالكوضة وولا يحزن أي المرغون ويرضين أي كرال للنهضان بما ما ملكات أتيته النسيزو كلهن دمنت ويرضينا كلهن كل كيرضينا لهم كذا فائلة كلهن كاس يكون كذا هاي أي ويرضينا رعلي نغدان كلهن دمنت بما ما مل رال كرعلي نغدان أتيته الناتي زاي كل هذه غفقي معصوم أنقفين ما مل أبن أويها كحد ليذ قولك رسولك كأنه وام، والله هو إبر، يعلم ما في قلوبكم حدات بشرتين، وحلابتي إن كسبا، ألا وبعيد كلام أوجا، هو أو حوران ميلة، أي أنفتا دي ولن ولن أن تعدل كرتة، ولم تعدلو، ولم تستطيع أن تعدلو بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل المي، قولك رسولك عليه سلامة وسلام، ميورك في قلبك، أشرقوا كل مدا. كلك هالين كي سوق أيديك وحبادك يا وحبياه يا درك يا انتظار يا مزيدك وقف بعدين كذي لبريو أي أورنج إلى حيو وأني جانا انتساسا نماموري ها يقول تجار واحد أزجه أنا تو أسا أني, أسن أني وهو القلب قلب كان قف رأي كرا قف نواقدي قف كوه عيّك كجأت لي تونا أذق شقك ملحد أول بعيله لي سبحانة مر كرسولك عليه سلامة وسلام وتماما يا قلبك البشريك القلب بين اسبعين من أصحاب الرحمن يقلبه كيف يصح وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه لكن كدوما واحد جاء من داقوس ودعاء أذوقك صفليا وأيضا كنت ألقن داقوس ودعاء إلا شديث أولم جانجاره لو وعد أيما يؤذق لكن وعد أنتا ما برية ذهبين كهات قيبين ويديك ما برية ذهبين كهات قيبين ما برية كهات قيبين كل كما ركو أرمها كلا توسيو لي إجليك اللهم لا تؤخذني فيما لا أملكه وأنت تملكه وحيوا فاصنتي والله يعلم ما في قلوبك لم يأل في وقف حقت الله جنجره قفنا لجس يجده سأل لا إدينكوا كل كع قلب يجيسيسي كل جرتي أياسو بناء عليه زلا توزر خلينا نفتح ودمارك وحارك وعالقاتم سود رضي الله عنه وحيت يا رسول الله اسمه يا إشردي إن أنتعت اسمتك آله ونادمكنا في لسقوق لما يسوق آخرنا كرامير تجار ربا أما حلك وكاد العيل وهذا قد أعطي سوبانوه إنه عايشة يرجع لها هبين كان يقول لها عشان سيئك مالك أسوه عشان نذيك اللبه من اللبه يجري هبين كان عشان مولهي إيا هبينك سوده لبالك أسوه اللبه يجري وكان الله يبا ورحو النغضي حليما الله أضهمي سواقهم بذن وضنه وضيقان حليما تلقات لا يعاجل العقوبة إلى عقوبكم دجيو على مستحقها كافكوكوكي موتي مركز بلا مجوجين ما والو جير نافا سوبالو غلونينا كل كادي سدان نبي حقسي لو مريي قبل يفول الحق مريم ما قال تعالى <تصفيق> إلى وجه إله يا خل ما بنى نصوبنا لك ادي قال نبي قال النساء نبكم بنانا من بعد, بعد هذيك دي سغالك خوينا ايكو دورتي Eesii loo maamul arabiku soo dajiye naagaa nahayo tanba kubana lamaargow amrigaaga halaa Lakarissa on bana, naisa on ja jinsi, klimmatun naisa ja ismo jinsi, ismo jinsi armakin lukuttaa ja omu, niin ideikset kuuma banaana min baadu, haddu intakadamisi. Karenaisagalkein nagot, enne Vega torsta, inusen mitä on lukutarikari, sagalka me bedeli kala, mitä ammalta amasadah, intu bedeli kera isagalakjokto, kuva karimiesi maso kelinkarammaja, voile ante inad budda shamob banana cinna sagal fi min azwaajina ga o hadee nagti halisana laa fikarin badan oo le badan oo nadaafan nadaay taay yelkeeda walaw ajabaka afarta تنكح المرات لأربع لأننا نقول أفر منهم بوحي شيء هذا اللي يصدح لهذا عين ماذا أظلوك هذا ناجي لجمالها وحصدها ومالها ودينها هذا يتعقف دور سنة اللي أقدم بيين وعفيفة ناقلم إدلا هذا يقول روح بلانتا عين تتكا ما لأظل لهذا عين أو إيجاركي الرأسين بالحين يصبح وهلو كتب اللي هل تحصل على فقر هذا لك؟ أفرتان الله أحيشه لكن تلذي رسولك أعوان فعليك بداتي قفتنا لك أدن بيني ولو أعجبك كياب جليو حسنهن ونقض سيد أمرك إياقينه خصولك الله عن ييوب استثنى إلا ما ملك يمينك أدن هذا يكسود شمهر تقول الخباس أعنا يقول يا مسلم بأل الله درعي ايام برهربال لقبنا كولك هديه ادى دومي يألتو الدوم انتا دون تاكو نقوتو إلا ما ناقم اغييك اي ملكتاناتي يمينوك قحانت هذا ما قوقش ملكي واقاس مسر حكومي جيري ايام ماريات القبطية صوديري ايه بقل عد مقا ايدة دلد الليلة وا اول بغلت اخلت الحجاز الحجاز بقلت متى اوهو ريزي انتا ادونك جيرتي مسر لا بقى بقوله هدوما يبقى النبي قد ورقدوا دري إسلام هو يلايو حوالى إسلام كيو أكل جوف سبعة لكن ورقد النبي يقول إتiramى لا بقى دوموا يوصوا دري بقى كل كمارية شرقية النبي قال بنى إسرائيل أدونتي قال أنا وحشي حساني من ثابت أو عبد الله من رواح إلا ما ملأك الجميم وكان كان هذا هو هاي ملكينه أقولك وحِمِل كل يمينه وأكد وين يعي حقوقه وين كمله وكان الله يبغونه نقضي على كل شيء وألا أكلم عن ذكرك خبيث الله إلى اليوم تعاليمته إلى أكده وأنت تعاليم البشر إنكما خير وضع العلم قلنا ضيعت حكومة أما دل حكومة أما أم شقالة وعي ولا يعي سيد أنا على ياله سيد أنا على يالي السكين ترجعك بخير كل شيء سكجولة مالك إلا هو الليس كواردية إلا لكن تعاليمة إبلا سيدة أسماها إلا عمالك هو حصيال وحص هياله وكان الله على كل شيء رقيبا وهكو إلا لنا إلا تعاليمة سيبولي سيبولي سيبولي سيبولي ملايقة دبا سعوطة أساقية دبا سعوطة جواريها دبا سعوطة حلو بوغة ساكوهوريال وحيباله والإحسافتماية كلك كل كاتعالم تبيها وامرتيسا الى نواحيسا تنبشر خير لو عين حدوك يلبدونه وحاصين او اديكوا اامينو اسكار وادم يجمعون كوكه وحبه حدونا ذا ورما صور سو بحسور ادم بلايك وقال لي جاسوس كل كاتيرا عركا وخصره سانجالو كه لوماركي دبرك كاتابلا الى لازمها ايات من كتاب القران كعليم حكيما يسمي عن بصيرا على كل شيء رقيما لغول ميلة كتلاقالا تعاليمتي ولا تبصير حسابنا وكادا مرس ترجي واجب لغي من ناكتغاد تشاو دونتي ومنون ناوانك هاكميدا معاشرات هذه إيا باشالك هذه إيا اللبريت هذه كذالاتوا لغي مجال ربطو إنات أدمك أسمونك قبطانة وتوي وادمي إليك أديك حاجة من نار تار تشاء ودمته ومن نار ثائر غيتا طلعتي ومن من نارك كم ده أي أذلته رأوا لقائي سي خلاجوني حديم بي عليك أركع يا رما يا ليكارنك أسدنا دوام بدن أن أنت قرة إنت الحين كيا إسك دافا إنت ميدا إن إمام الفية رسول خير الله إلى أنا, أنا أوفري بن أيه خسول كنا أيه إني أقرى ذلك أرنك أدناء دوان بذن أن تقر إلي رائزته أعينهن ليالكوضة وولا يحسن أياً والولين ويرضين أخال النغضان كلهن لما انتوض بما مامو الكاد آتيتهن سيسو معاشري لقالي أدنب صادق ومعصوم أنا قفي حقد الرقلي قل كائناً أولاداً بلقوا والله بنا يعلموا أوياه ما في قلوبكم لا بيالك إنه أكسوغن أيها إباوغيهاي وكان الله إباووحو النغضي باستمره ستوكتا خروهوها حديروهاي وليهيبوهان أيها حليما الله دوما ديسا إيادنا هو دواء قوام بادا أموحكا حليما الله دلقات بادا أوقفك عاسكا أن كنتك دقين لا يحل ما الظنان لك أذيك الرسول لا تحل قرأك لو النساء ناعمله كتير ما بقونا بانانا من بعده سقلك هكذا ولا أنت بدله إنك بدشك ما بانانا يفنى سقلك من أزواجنا ركلي ولو أعجبك حبك يابقليه فش نهملنا ركلي ونا كذا هم تودي يقول عيونا سرقودي ما الكذا إلا ما أوكبنا ملك ذي حناطي يمينك قعد أنت وكان الله مخيب سجوك تاأنقضي على كل شيء وحلاك لما أنتي كركي خقيفا اللى إلى لنا عليه علي سلامة وسلام ناجح بدن اللوب بن يافرك بدن واجت ما ين لكن لجيران لكنه مودم كون عدوى إسلام إن شو ضرادة يتعي وق بدنان تعوّد إسلامك بعهنتي إلا بعهينا وحكمة وإنه وكمله أن هذا بدن النبي قالنا نOLA إلا دخماي مهدي حكم يدينه إيك قالا إنه إنا جاه ما دام يسجى عليه سلامة والرب يكون له جروب كل كدعاءه خيرك حق سنة ودثه كجرس النبيه يدثه جريلا ولا لا لا ذات قيمة بدن أيها الحدنا إنه رسولك عليه سلامة والسلام قبها او قبلها يرديان ومركه حنانين جرى الى لين جرى كل جليل كان موين عايزو تربدن ايا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ايبدا سبب النزول كذا انس بن ماري باكه شيخه يرضي الله عنه حصل زينب بنت جحش يقول سدي في جابنا مركه أصحابتي اصحاب تبو ونارتي وانا تي هو لي موين أروس في عمو النبي غارين تو قالي أيو مرق في بريسيو موف يهيليو قالي واريكو ناله في الله يا أنت دي مركي لهوناي أو إلا باهي حي با قريش باشا لينش ووكاي شو درزول كاينو ما أنت لو يمدوا على شي فيا مانيل هل لكن بالشعر نكضيو إن واريتا ايران سو جير جير ايي لا مرهن حدا نو سو نغدي ولي واف اليوم باشالاي كسول قنا وا قلق لها دينك ارفو قولي مزين والله عليكي سدا قرب مرن بحايي مرن سو نقناي والله شجروا اركي دبا الحجاب كان سو دكت احنا نوي ايام ماشي تمدوا ديدنا كل كاين نس بو تنسل <تصفيق> لو تجاد الا ماته اللي وسيدها ما قري خير با ولا منشا وخوغا واخا دباته اوو فيلان مدداش غري ما هوش اللي گدايو انت هذا سوريا او النفس الله ابو ري كركا لو دوحما قالت الذين أمنوا حقا رميه لا تدخلها قالينة ويوتن النبي يسوبنا أقل كيكيها بقليم إلا أي ذنب إلا فصح ماهانة لكم بذنبك قريد للأيدي فصحوا سببكنا أويهاي إلى طعام هم تلأيدي دياري درادة هم تلأيك على بقية مر مرنا هذا الدبكي يكما شكوشك الله يمدهي قادمي دورس مرنا وأن لبسلي تعرفت وينك في عنتي أو دينته أيام ما مشي إنك أروح على جيابارك إن جدو يرتدي إن أتراه يتكلم عن مانس النافضان قال يا النبي كان حسايا نافكينه كي لو كلاه إلى وحدياري سوى على ذلك حدا لا مركي عنده ولا هي دمادلة ديو أردك وانكبتي يا وردي صالحين اغرير ترفدي جايه جبال جمهله قلت يراجين كنال داكبه لبي سويدينا زمر اذا هاوجي سنه يكون ضمانه ايش كل كامام ولده عنتاده وان سريعه الله ضبقه الى وعوي لغير الناظرين الى انتظر ليدين كيارى سيكدا سغين معناها ما خير ولا قال يدونه ولا كرين بعو يعنتذى على الديارية ده وذاكنا ذاك داق مركي للديارية كذي ناش مهم هذا من عنده النقطه أف كمركي لقوله فدار حلقو كلاه إلا يزنا إن لا يدينوا جلادم لكم يدينك إلى طعام عنطو غير نادرين هو كو كرنا يغير كودنكه إنahu وقت جيزه إنahu وقت بس نواعطاي بسلاط سنوات لجيرة إنahu بسلاط جيزه أو إنahu وقت جيزه o subidasi ila baqun noqonaysa hagallaga mamuraaya hagallaga maraya nasheelo kaaya cidiin ba ka dalanaaya uga bana ka iska joog inta unta yaro unta jirtee so gara liin yira fatu إنها دبترية وريعة غراب سالو بعضه أو والله وعظام عما فاجعه تعقيب وعويا ماكله وعويا ماشيهمه ماشي أدور داره هذا أنو أحبوه غش غشنيه أو بصرية تان كله عنده خلاه لقاعد مركل أموا فصائس ما ليس هذا وتعقيب ولكن عياشه إذا دعيتهم هذا لا ينوع فات خلو إسلام مركل بساقه فإذا اني غفالي وتعبيد انتل السقاي النفعيه مرجلو يلي كل ما بسلانين عديان انتذا فإذا انتم حدا انتم اللي يمكن يا رعيان فانتشروا خرتك عقب يفا و هذو وائل جوك يا رمدي لو يا ري اما في كاتين انتل انطي في حد البحراي تقاقوا اني قت كبدن قادنين او قلدان دك و يارتينا اي سيدي تذكرك يا كليمين إن حس كليه القص أيدك وشلون وحل الجيل يا رواتي كل ولا مستأنسين حشوها شلينا لحديث لا إلى حديث شكاهم قيم لهن ترتقى وبشارة الله يعني في حج الله قال لك إنه مدبوح قصهن هل بريدة سيف ورمي خم الملك داعيو لميزد البعديو وعن عقمة كجيلي وحل الصوب تتكين اللججعرو كوريين اللقب صدق ولا مستأنسين حش وحشانين لحديث لا لأي حديث ما شاء عن قيم الله إن سبب قوامه إلا ذا إن ذلكم كان يؤذي النبي قرصوا لأي مسلمك ودنبوا ما يا هذا كان قل قلبه الربي كل إن وقتك الله وقضوا عن قيم الله إن ماهاء تريد كلام كلم معمولا يا مسلم ودنبوا حسكا وحيبا سعودك يا حولك لا جرى كل كانني هو ريسين مع الوطنيين العدامه سوقتي وقدر قال تعالى إن ذلك مركه كان وخص مقدي تدين نذيه صبرهم مدباي وقفيستعي صبروا وسرينا منكم دينكه بانك انكشك يستزيد اورمايو والله ابس لا يسعين من الحق ولذلك أمركم ما أمركم به وحان لي نفرى وحان لي حق ما حقينا واقعد، واحد نقطة المركز دمر، هوان المحرم كوه واحد دنيكا جزء، والرفايس هو حجاب يدين له أيه، وحد ويدين سويدي، آية الحجاب واقنا، آية المربع عن خيلات أي، آية الحجاب اللي هي حجاب بين نفسي كله واخذي، وإذا سألتمه حدال هوان كويدي لسان متعن ألا فسألوهن وديا من وراء الحجاب. قام توب قلادة كويدي. أكون مره الله كديبو. طريبه الله كديبو. أذكر غارسي. لكن وتجي وتجي أكون وبر. أذكر غارسي. وهذا لافت أنا كقاضي. حنا لك الحجاب نادو. أيدي ما زودك كل ك كا كان. قيم جو ليه ظاهرني ما كوريس أمر. معازيرة. شكل Murakaava on täällä, nakkaadeisimaa, markeja on siellä. Paikku kuutarmaa. Idanum, eriätään, nimellä. Itsä ajoa videon. Sillä ei ole enkää paikalla, leisää pidä jo, vaan joo, hei, ne ovat kaikki, ne ovat kauniit. Arakkidakia kauaa, haitin leisää, أفادك عادش مركز أبو لوزن داي أفادك عادش كان يقول حمد الله على ما فعلوا ما نونوا أدب دا تاين خد قيم داب أدب اللوذي داب تدا معزوجينه إندس خلوا فشري قول كذا إيش على راح دلعي كل المؤمنين يهون من أفكارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يعضونا من أفكارهم إيش أنا داب عن زرية لا بقلي ونا عيسى كل كيد دف لا بدك جلس فوقه، لا بدك هذا. أما كثيف هذه، كل كسر بنسألتهم هون حدود ويجين إذا من وراء إجاب إذن كوكارات هذا أو أيان كلاشيك ويجي واحد كلعت عينين لعيني كلاك ودودها كجيل أفقرك هذا. هي إلى وهم للسمحانة قال لكم سد بعيد فرعي. أي أظهر نظيفني مبضا لقلوبكم وقلوبهن هذا محبارك أنه قلبه أرواح كل عمايه أيضا كالله إبسان طائبة أيضا كالله إبسان وقاعد لكم يرمى بيس هذين كأسعودك يتتكاليكو قادش ويقولون من ما أنت من إن إن دامارك ما أنت من إن دامارك يذب علي سنسوه ينس كل قلوبته وحوطاهرني مبضا ان دائنا ينس كل عين سبحانه عليه الصلاة والسلام تفدي سفادي مويدية أبناك محاوه خير بذن ألا ترى الرجال ولا يروها وآياتي ليوا فقط نحاوه قيم بذن ولي يتبنن إنا ناركين اسمه سناركين سأسال ناجه جندا له أماني لم يضمث نيس قبلهم ولا جان من كان الله قتل قرامهم من أناه وليد من أرد من المغل وحيد ولي سامرك وحاجته الدنيا ككلا خاخي لكن قف حريت داره السوق مدور ديس ما تطبع نوكر لا قال بلن او دردر أوكر كم ضرير سامرك أقل حريه الواير يعيش وصو حنغيمه لذلكم كاسا أطرم هذه مبطن تقولون بكم لا بيع وما كان معاني لكم إذن كمؤمنين جدئين معها أن تدوين رسول الله إلى رسولك دبتان ولا أن تنكحوا إذن قرشتان جدوا مليهين أزواجه حساسكيس من بعده قداشيس إذن والله ممنوعي تنقي قرما أبدا ولغادي عليه محاجر إن الله أما هؤنك يسجور المدر يكداشي كان ورحنا غضي عند الله إبواينا أكتي عظيمان قفواي هو الجسم أبوها إلى أن هو يجيم بأي سردا و كذا نلقو زوجي النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم كل خير تغفري هو زوجي أتحريم مقبل اللقاح رمي ألوان قلت أكتي والرسول كان ديبتان ما يا دندي وين كل ك نرايت حتى على شنيبه لقدما تجى قال تعالى خديعو يري ان تجدوا هذا معجزا شيئا واحدا كجره واما رسولك ديديسا اما وينكي سو لغورسدا وعادت ضنانك دكتان او تخفوه انكم مسخ عليهم ما كوايه والنبي دي بايو اايا حقرايه سنبي سي خرافاي حوينكي شار ما نسيني فإن الله كان بكل شيء عليما هذا رسول كانت الله مدهما وانا ايدي انجي لها حداد ارب سناتانه اعيضها وحيدين شقائيان قادتان ورسولك حق بسي دورتان وتعي قريسان ايه حداد واحد دردرتان وانا رسول كدفتان وحد خلتان نوعه نغضبه اما دهوينك سودافتان الله إله كان باستمرار بكل شيء وحلارك إذيك عليما اللو أقوم هوأينك رسولك مارك هذه اللي الحجاب لا لا ما عبدله كرو مرحبا قدام بعضه بحق كوجي رضاه الله عبدله كرام ذاك كان آية دشئك تي الله يقاننا ما هذاي ولا الكذيب واحد شئي واحد وحيدا لا دشئي واحد وحيدس لاني نبدي عنه هوأينك مسلم كأي قال تعالى خذوقي لا جناح أحدا عليهن عليهمنا رسولك يا غيركم نحن تشواد الدب ما أبائهن، هذا أنا أبي يالك وتكح بدون إجابة الله أرلا، وعدم بيوك أنا ولا أبنائهن، ولا شيء جايدلا، ولا إخوانهن، ولا له يجلب شيء، ولا أبناء إخوانهن، ولا له ولا أبناء خواتهن، ولا له ذكرها ويل ولا نسائهن، نبغض وامع. نسائه نواحي يجلوهم ضافين أيه ناهيهم مسلم كاللوا أما قال ناق رسولي ينناق مسلم تونا إني ناق قال إيش وكشف سال مرة ولا نسائه إيجا مسلمين توه ولا ما كيل كده بابي ما ين أي ملاك هناتي أي ما إنه ناقم يالخولة وهذا أدوي يرلا حدو حدوا أدوي غبي ما ما حا أنت ما حلاوحي ما لا ده إلا وتقين الله وتعليل تعاليمتي إلى دفصلة بين ذلك وتقين الله هو انتبال أولايا وحالا يدين بالنجين نبط وضع إن حملوا قفا إليتا معا وأن يتخذك ألا كباغنين وتقين الله إلى كباغن إن الله معبود الحق كان يبوح النوضي باستمرار سيجوبتها على كل شيء وحالا إذا دشي ألا طالعنا أيه أركانيو يا أيها الذين ددك آمنوا حقهم يا أيه لا تدخلوا هجلين ويغتن به صوبنا أقل الذي سهجلين إلا أيها الذين إن لديه إذما ما هاني لكم لدينك إلى طعام أنطعوا نديد غير نادرين هو كرهنا يغير كد ينكوا إنahu وقت عنده ولكن أي شيء إذا دعئتم حبي عنده لا ينكوا يروا أو لأمر آخر فتدخلوا جل عقلك لا ينكوا يعرى فإذا طاعتم عنده تعالى دافد الميزان فانشروا قلته تنيجي هذا ولا مستنيسي حسوا هشيننا لحديثك شكرت إن ذلك مارنك يوم كان وحنا غضي. يوزي من دوايا النبي وادوايا ويكلمون منا أجري سلوك المينا وادوايا في فيستعي نبيه سريجنايا منكم منك عقينا إذن لا أحد ليكره والله بس لا يستعي كما سريجته من الحق من بيان الحق حق عدينتي س أبك سريجنا مايو سادات رادوا أيدوك تمين وإذا سألتموهن هذا هوينك ورصان عيسان متاعا أراب فسألوهن هوينك وعد ويدين عيسان ويدية الشرط من ورائه إجاب تاد قداش لم توقعنا تاد أما إجاب وهم هيدين دعايو يعني اندع الله يسكوله فهم فسألوهن ويدية من ورائه إجاب تاد قداش كويدية ياليكم عنده إنا يعني يسكولي عين إلا كلادبه أي أظهر نظيفني مبدن لقلوبكم إذ إنك اللابيالكيني أويح وصواصا أيك وقولي على نفتنك حكاية هذا وحازولا من ده حازول جديد لا البحتة ينرك لفاته وعروسان إن المسيح كل العين أيها بدن فتنة مركب باللابان Issana ua iga, afka, kolkindalla jesu lufto, ullalla jesu la' talla ballamo, me la' jesu mujin medu, markin la' ballamo falliqa, marka ualla kolmaj, fannabratun, fartisamun, famawridun, fannigawu, baasha' iggemie, ukashe kena jadokke, da' kankiza, fannabratun أختي سامون لابا يسرف صنا ميدام مثلك كلاماركو يندها كلبتو يا ليشوم موسونايا كل كلي يسمو موسولو ولا يمد فكلا فموجود و الله بلله ماي فاللقا و الله شدي إذن إذا تدي حاجة كبلابتينا كل خوانيك كوبادي حماه و سيدا يندها ويد إذن يجي باربي سبحانه أزوجا لا تجعل ماي شين فاحشة ولين أزن أولين Ona kyllä de udu min, on kogoshu halavin, aja asbaumtei koko talo tajalla mei. Olla teznu Quran kämmi oranne, olla tqrabu zinabu. Ina workida jabo de varin, koko de varin tafsir kei dua mei. Oa ragga, iashakla, i do la denka istjiri de hori, tezkei kellaratai, teilla tajalla, la mei taawayinta markaas soo darbarto saadin ugu noqoto waadada iska muskul ka hore kulka wadooyinkeedo dhan bal laawmaya aragtidha hadalka iyo xariidaalnimada iyo waxa soo dhan taali kumadaru liqulubikum wa qulubihinna qabda allah bialkoodana asa u saalan wama kana maahanin jid in ma haqu malihin لكم إذنك مؤمنين تا أن تذو ان دبتان رسول الله ألا رسولك ولا أن تنكحوا إنت قرشتان أزواجه هوانكو قد تهونيوينكين من بعده من بعد وفاته يلسى كذاشب أبدا وليدين إياه له إن ذلك أرنكا وأضمبك الدبتان أما الهوانكي ستمعدان كان وحو النهضي إن الله أبوه إن تبدو حداد واحموجيسان شيئا وحلابتي اللي يمانكي نكجيرا حداد موجيسان أو أما ستخفوه قريسان وإذا نفقك الشيئين لكنه ما سقعد يمانكي إن كجيروا هذي رسولكو اللي انتقابداء أما رسولكي دبيجيسي فإن الله هايبوهين كانت دستمداني وحو النهضي سيجوقتها بكل شيء وحلارك إدائيلك عليما أن لو أقوم بادني وقالوا لا دون أحدنبي عليهم هوانك رسولك كرقوضا في <تصفيق> آباءهن أبا يالقد كدن بابي حجاب حدا لا الله أظلم ولا أبنائهم ويلش عيللة حدا لا الله أظلم مايان ولا إخوانيهن ولا لا يقال له شيء كدن مايان حجاب لا أنا ولا أبنائي إخوانيهن ولا له دويلش او يرد يو يني يانا كودم ولا ابناء اخواتهن ولا لهده قبلها ويلاشوده او يخبر يره او ييهن ولا نسائهم حوانك ايجا لميدا ا مسلمه حد الحجاب لانه ضمانه وحي وسيدارسدان يازون ديكم نجرو ولا ما نكودم بابي مايا ملك ديهناتي ايمانهن قع ميالكوده يانا كودم بابي مايا ومع ذلك وإن أن كدهم بابين لشئ جي أيا اللي أمر إبر والتقينا كعب سلا هذا لهو إنك رسولك أنا دمركي مسلم كتير الله معبد لحقه أمره والنعيم سد إبر لو ربقه سكر ما وح لو ربطه بمجتارية واملي وحوا كفر الله فرمه وحنا نبي نوالي وحوا كارب الله بفقهه تقوته الله بلا طرف ذكى كوبان تا إن الله إبر كان وح نقضي على سبيل الاستمرار خرّي عتارية دب على كل شيء وألحق كلاماً في دشى شهيدا الله تعالى على يا وألحق قرشاً لارق إن الله وملائكته يصلون على النبي احترامك النبي يا صرفت سياق النجيزا أي أرك له مستوي مستوىه البشرية لا لافيا مركز سائلة هي ملاك أي أن النبي قصدنا إلاح صليقه إسوه وان نحاريس ملايك تسليقه هدونا وهدن بالله فضلا كل هذا إلا أن النبي قصد أدوني يا فهو نحاريس أنا ملايك تأبين كفيننا أي نبي عليه الصلاة والسلام فهو يقول أين أيان كل هذا إذنك إذن كانوا وعينا تخص اللسان قال تعالى خبيوه يري إن الله معه حقا يوم ملائكته ملاك سقيم قبضا يصلون وح ابنه النحيسنايا ملاك تحود عينه على النبي صبناه كركيزا إياه يه الذين دتك آمنوا حقهم ياياو صلوا أيه النحصليا عليه النبي كركي وصلموا لبلجم له لا بد من لقمه تذكر أمره تسلم السلام منه كل كمرك آيات دنسه دكتاي وأمره والأمر للوجود مرك أصلي النبي عليه سلطة والسلام إنه واجب يحي وهو أحد آيات ما وصده كعبدك أصحاب الرسول كي وديه ويا رسول الله في رادن عرفنا السلام عليك سدي لجو سلام سمي فكيف نصلي عليك كداك هو مصلنا صل إبراهيمية الليلة نحن في أخر قلوب اللهم صل على محمد وعلى آل <سؤال> محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صل جاسم نبي قومت بري مر كعب صل وكريمي بدن ماله تسلم خطو كان النبي يكون سلينا يسيقنا أدن حفلة إيو حفلة جمعية إيو بالمولود من الأسوقين وواجب دوشها دفولة لكن حرامته وحيث قادر سوو خلافين وقت الوجيب وحيالا واجبك يوم الدفولة دور قائبه يدو قار في العمر الماركة الشيء هذا وكالي أما حاجك وكالي عمرك إنته النوشة الماركة ليتا واجبك قفوله Kärnä wuxu ku foola ya sida zakalo kale sida somko kale mar baan laga araba qarna wuxu ku foola ya sida salaado kale ya turo saligey nabiga inuu waajib yahay umri sida xajko kale oo inta aanu olahay mar miyey leey ga ماسا يوميا بكجرة من هنا اختلف العلماء إمامنا شافعي رحمه الله إيا جمهور بوحي قبان خكن من أركاني صلاة قولك أما فرلتك أما سنتك لمرك على ذاتك تشهدك الدمب إلا قبح أيو إن أترى اللهم على وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عزيز مجيد مرمون كل كورهم نقضي واجب أين يوقف البلاج دون يوم مسلمة كل كسي وقت جيسين ولا حد يدايو وعليه أمرك لتكله وبعض العلماء قاروحي إلى المي وعويا وقت الوجوب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم محمد مهداد مغشرة اللهم صلّه وسلّم عليك إنا تلال لقام المرمون إذن حديث مع السؤال غري ورسول كو يري البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك بخيل كاللعذابه يواغوف كمكا حيقام بغلي يعني كو صلّين أما الرقيم حديث كو يري السؤال من بكفورة يا مدينة خطبان أغرنايا وماركو الدرجة دي كوباته لي أمين. تقول الله بها امين تقول الله بها امين وكلا اصحابهم مغرفة حتى لو قدوا خطوا الى ايضاك تجيئي يالي يا امين امين تم اعيان وعيلي الجبيل باقيه مدعو وعيلي قفك انتم مقعاك مغلانك وقصلينا ان كاري اقول عظم امين باني ما كانت رجادي اللبات فولي قفك اللبات يسيو واري قولنا الله لجوغان وردن بالداخل واري ان كاري اقول عظم ان امين باني ما كانت سد ودرجة دي قلتم بيسيح سم الله انقفك انتو جاري عبادي سواهي الهو لا اذكرها كل عظم سدع لأني سدع لأسيكالاهي إذن مركز مخاشر حديث كيدي نواك وذكروا حيلايهين في كل مجلس تجلس عليه مال بحديات فريستي حدات سعطة وطول كجفة مشغول باتاي لكن مكا سلم بيه فريستي وعكا استقبوا اللهم صلى على محمد لقوا مرمو إيذن مال إنه مقفر يستمون منه وصن الله حسين نبقى أنه قصة لنه حتى يتاسد عدد فمير بغتية ماشيكا قد تقين أما قد بكره عدد إذا نحديث كذبا سوقنا عدد قولنا في العمر مره يراده كل كهداد في العمر مره تراده في كل مجلس تجلس عليه تراده عند ذكر اسمه تراده مركاته كان يسيد أضوحه بسفوكات غاتر كان يمو معهنه ساس مركاتيه ليسيد يا ترى ما نبقي بعض الحقباته أقلاه لسي ما يواجب أينيه و أذيك اللي قوله يهدف لسي حتى أوليك أن نبقي قصة إلى نبقي محالي بعضه أكاري إذن وإن أتقاراته إن أذيك سلقه وكوه واجبيه أذيك أن السوابل لك أكبر أياه وأن لك فهمك أن نبقي نبقي أدونك أو دهن أحب بشري يا إنسي يا ملك أبقي نبقي نبقي وإذن أعرضك بال إعافر قرني كيسا يتنظر انك اللهم صلي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الجوكتة اي نبقى انها ريسة بيهد عيني واحد لجري سببهم في الواكمة حتى بصل لجي نبقى وعكاس عيساسا يا ترى قصيدة هذا ينصلكها كالله وقل يطبون يا فربيب اوه صلي الليلة اما انت اي نسل ما نميت بمتك الامر صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه و صلما و هذا سلو ليه سلو ليه يا فرلا أمرك اللهم صل و سعلي قفلنا ملك كنا لك تبقى يا سلو على النور الذي عرج سماء يا فوز من صلى عليه و صلما كن على النور الذي يا الله تريد أمركين انت اللي سلو على فوقاس انت قصلي سماء كل كاس سالت كسلي تعليمت النبي قال لقادنا صلى الله عليه ابراهيم قال او نبر اي كتبته كيال حنا قادانا اينا سوسل لي النبي قال نوخذ بعد هذا دين له دين ادر عمر فارو وهاب صلى النبي موقله سي جيري النبي موقف هنا مسلمين حسين ملايك يبقى كوصله ليسا أنك أنه واجب أما في كل مجلس أما عند ذي قسمه أما في الرقعة الأخيرة كشاوهدك وقوداً بها خطبة هاته بقشيد انت هو واجبك أما كم او أو سنية ستا جمعه دائما عند الخطبة هاته ورجهي نيشيد أما هاته وقفال قبائل نيشيد صليقه كانوا بالله وقونه دامه خطبة هاته لتوكانا كوصله ناك هاته ميرن يشيد هذا ناك هاته جمعهات وأما كنت أي مستعبقاً، لكنه واجب إلى كصارو جذانيت. عليه سلطة وسلف. إن الله معبد العاق. يو ملائكته ملاكتس يصلون وحيود دعاء على النبي صبنا كركي. يا أيها الذين دتك آمنوا حقروا ما يجو. صلوا دعاء عليه النبي كركي. وصلموا نفديا وجود دعاء تصلما نفدي مركو دعيا لجيران قادينا بجيب الوقوف تاجنه الله دبا يوم عين قلص قاتنايا داري إن الذين وح أرداه يهودون دبايا الله معذور في عباده والرسول هو في يا الله دبا واسير سيدا دبا نجا أن لا يألف جارك رج عليه سلطة وسلام انتحدا في قلاع ولا دا وعي نبرا اللقود لفتن ولا ديبج لكن ما أنت أصدني يا أهلا ليسي عليلك حتى بوعي النقطة ديبات أهلا الله ديباء من رسول الله ديباء المعصيات والكفر بهما حتى أتخلافة اللبادة ودكون كفري دي تبرحومها كويسة أولاد اللبادة ناري كل كدب الله الله ديباء اللعاصي اللبادة ناري تعاليمت اللبادة يأوي سبناسه ليسه الله خلافه أيها دبك النبي اللبادة لها وإلا جسمك صوبنا وحد جالسين كرتان ملء وحد يالي كرتان ملء كلكم مخالفة الصوبنا على الوصمة هنا يو أي دفاترة إلى وحه يريدك عليه رسول دبايا بالكفر والمعازي والمخالفة كدبايا لعنهم الله تفره عشان لعن ديله أبداً لعن ديله تفره ألي رسوله ما يراعة كذنب جافع أجعله أتوسعه أصنع له هي شريعة حج إيباده هي طاعة دائما كثقله لعنههم الله إلا رحمته كفوا جه في الدنيا الدنيا دي جدها دائما العبدين كذي الدنيا دي جدها رحمته بكفوا جه ولا أخرة هذا هذا لجينا و هذا لهم عذابا مؤين قالوا دياري ادى صرف تققاد او سلعيه او سحريريه وعلى الرسول بهايا دفاتوا علي الرسول ساس انقفه سيرني حاج الى حديث بلن باصوررتي او من ادم قال كيف قال الله دبا قال اله شغا فصيري و هو يقول هو ده مره القضية قدر لا قهر وأظهرت يأرًا كي يعذر قي عظمات جيو وحص تصرف كأباء لبوح على النقوى إلا فرق ليه مركز إلى إيربلي أدم كبايد دبا أيضا معاصد على الأعسيات واتود النخون أيضا من الذين أردىش يذون دبايا الله معبد عقا يوررسوله سبحانه وصادر دبايا لعنهم اللعنة وعوي أفرط من رحمت الله محمد اله واسع إنه ذنك قيم قلي ديرك أهاته كلها رحمة اله بما كمارنت عذاب مقاذي كارت إذاب الله هو اللي يا رسول رمي يدبك لعنهم الله إذاب اله با رحمة اله سكفق إياه كدني آذيه كده هذا إياه والآخرة ما لن تضميس وأعد إبوا دربا لهم وضربي دربا عذابا عذابوا دربا محينا بابيهم خلق اي نوقات الى رسوله بكوده مؤمنين ترى هو كز خقان مؤمنين المؤمنين دغه واسده ايا حقنا ذاه ديلا هي تشوكته ثم يا حقرا والذين وحده يذون تبايا المؤمنين انت اي برميسي اي راجل والمؤمنه انت قبلها برميسي بغير ما شيء غير يكون بها اكسسبو اي شيء غيرته هذه المؤمنين بتدفع قري شوف هادونه يسوع عنده اللي يقول ماي شو ماري والبوجن عالمده وانكو وقعدت لا قري أما اللقنتي اللي قديم بغير المختصره ما اللي يري وحاي كسبلين بالله ده بقعه قف أي جاله ولا جا كذا يعداد لكن اذهم قف جالين أو بريه أو نبيه أو فقف معجاه نفطاله إيا مال كذا إيا شرف رسولك نور شهيل عليه سلامة وسلام ويهي حداد مؤمن إنت ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا انا هل بلغت كلكم ساوشاقي او يريديني يا دغكينا يا شرفتينا ان هذا وعد الله او حرم سيدا مالنتا في بلدك مكول مجالد عن مكو يا مالنت عن سجالاتك يا بيشان العجز سيدا حمل لي فيكوا قلني بالنفطين والغريب تشبه النبي السميري أو مسلمين تبيكوا يا شرف توضا حرمك يا مالنت عن سجالاتك وحقيني بذا نصيح ورموي مسلمين تبيكوا كل خلاب الله ليش كوسا بعيانه وعي مسببه بذكره وأبلغه في وجه تشبيه وجهك الله يا وائل قائل رجعي حضوركن الله إن بلدكم هذا وشاركم هذا ويومكم هذا حرام عليكم كعمرت الدماءكم وأموالكم وشرفكم ونحن نبيك سلاسوسا ندهم وأويداتكم مركع الله حد لا يجي أيا قيمه في الله حي سنقيم إلا ملاحي إلا اجدي له أبوه سي ننسوا وجه ابنهك لأ انقفك انقفك نوعاء عذادينا وحكومة في الدني ما لم تكن ان قيمة ساسا لما لا كلك إياك وحالك قيمة بن أمرك جاهلية دوي إسلامك عصباء كلك حرمك اللومة دوان كريم جاهلية وإسلاما دي حتى قبر الإسلام كلك كا تنمسك كويني Kolkaan kaasu yado itani ku widay kana ka daran qof muslima digi oo la daavio la kan ki oo la qaado ama isagoo san wax loo dhimo ayati ka daran kol ka hadaad mu'mininta dib dibna qalbataay bixir maktasabo hadii mu'minki ama ku dibo iska dixin karto haddii waxid macmaraan wala kunna baysi wahu hayna ku sheegaysi فقد احتملوا كوا وحيدوا شورتين بغتان هكاك ايام مصبب ايام وإثمدان بقليد مبينة اسكاك اما سنة اللي وقح البحلها اذا مو منك اتقفك كساوتك اهدو قصاص كقولها يوحو كقولها كأفد البوث وإلا اذيكا حميه اتقصبطي حمالا ايا اللي نهرجينا اللي نهرجينا يمر المل والذين يدونا اللي بايا المؤمنين بل كرجه عليهم هي والمؤمنات قبلها عليهم بغير ما شيء غير كي يكون لبايا أيك تصبوا مؤمنين حدود واسعونا حقوق يا حقوقنا والله كرقادا يا بعلم كوهم مطالما رينا يا استقى اللي بغير ما اكتسبوا وحي انقصبا فقدوا حداه يتحملون يا عباد بوطان بوطان بمتان كده بيوي وقف قفك قلب سن وهجد يا مصبت كينوب بدل نعيو وقف قله اسك نبايو انا راهي وحليالك اي جاي فوتانا مصبي دي يا وارث من ذنبي مبيرا ادو شرفت له كل وحدو ترى هذا لازواجك وحينك غبتي يا وبناتك كم انت على رميشه وين كودو أما هذا لا، أما هؤلاء، أما هلا دشان، وحاطك ترى هذا يجنينا حراريياً عليهمنا الكهوضان من جلابيبهن مريها ووين الأيرانيو كل كهوضا قد زنوا كل وجهي هلا بني عورما انت انتي كيمانس حديث وجهي بنيان كلا دقو وعلى قريه محوقين ليه وحلا قريه محوقين ليه هاي كل هذا البشر كوجهك كل الأيدي من جل عليهن يلكر المال لما فيدي كولك ولا يبدي زينتهن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها خرين وعالغني قصبا عنها مرضي بعض الله عكرت دفئي البالتة عكرت إنتاج جعانت وجير كذا ملك بنانطا بين أغانكري إلا ما ظهر منها قصبا عنها لكن مالك ناد بنانطا ما جفت وأنت Gemboa in korkeataulun, enkä aina hukuttaa. Hadanin, Maria, hafi, vaan kasato, ei vaan eisato, se intervjui vaan eisato, ei vaan eisato, lääkin, kuronin, koska se on se, että on se, että on إن تامر كي بناء كأنتو كل كمين جلادي بهين ماريها وويني كبار كرخوا ذي جباقوسية يا ليك كأسا أتناو دوام بدل أي غرفنا إلا كرتامر كإسدعي أوله الحق وله الملك إلى وركي في وارن أفضل نحب كل حميس كواجيك ماري أذيجناي كل كي دنيهم وإن الله كموقنين هيبك عرو على طسارة بيلاداي إتك ساعدوام كرتامر لكي اغرد افا يمدك لي على رمش امره يدي نفتدي بمتبري جو اسمه جن ايسا وهذ غكوك هذنا تسع لي هذه الكوبيره اف يسقل افيانا يسموريا جعانه يلا كو ياري كل كا ار سدا مركا يلان ذلك ارنكا اي جير كوي دو دم بقنا مدي ترنا ودوامضان اي عرفنا الا كته جبني وقال واقف جوه الصره ما قال لي كونك عدا مرايا او فلا یودین الا ببینو افی ادمی ال منه لا یل ما کلکذا و اسرنت فلا یودین لا دبی ما یو الا لو گانی ما یو ادین لو قادی سو قادی قروح بدنتا انی فول عنتا مد ابو عیلادك امرج الوحدنیا مد نموگین او قوب گملو و قسنو دھرن وكان الله ابا بسمرا الو دافيد بدن انت تووبت كانتا رحيما الله ان عريس بدن انت رمي سي رادو يا يوحنا بيصوبل قل وحات هذا لاسواجيكا هوينك قبتي يا هو برانتيكا تفدا هذا يا ايوا النساء المؤمن انت على رمي سي هوينك اولو تبنينا حراريينك با كسيين عليهم تلكودا دمانتي من جربي هينا مريا هودا ذلك بانيكا كاسا ادنا ودوان بدن أي عرفنا إلا قرته وانقبه إني يين أو فلا يودينا أفرجوا دين إلّا دين أجل دين وكان الله يبوعه نظي غفورا لا وافد بدن إنت توبت كأنت رحيما عريس بدن إنت رمي سرعة والله